ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا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 الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا له أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموتى الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا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 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا رأو تجارتا او لهوا انفقوا اليها وتركوك قلا